وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا وكذلك فتنا اليس الله بعلم بالشاكرين اليس الله بعلم بالشاكرين واذا جاء اكل الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم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 من عمل منكم سوءا بجارة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجيمين وكذلك نفصل لَذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُل إِنِّي نُؤِيتُ أَن أَعْبُدَ الَّذِي تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَقُرْبُ الظَّلَمِ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ وَلَا أَسْتَطِيعُ أَهْوَاءَ فَقُرْبُ الظَّلَمِ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ قُلْ إِنِّي على بينة من ربي قل ان يا لا زينب ان ربي وكذرت به ما انتم ما, ما, ما تستعجلون به ان الحكم الا لله ان الحكم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 والله اعلم بالظالمين وان انه انزال الغالمين وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وَمَا نَمَتْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إلا keep <laughs> telling